雨 Olehvre as bira水men Izusionika. Tumisτο Evangelija Bov. Alcohol in kisītga rozezza. Kar hzed ladaši bih zelena. Jaz يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة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 شراب ومنه شجر فيه تسيمون ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 وَرَأَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ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 إِلَكُمْ إلَهُ وَاحِدَ فََّذينَ لاَا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ قُلوبُهُم مُ كِرَةُ وَهُمْ مُسْتَكْبرِرُون لَا جََمَ أَن اللهَّهَا يَعلَمُ مَا يسِرُونَ وَمَا يُعلِنُ إِ هُوَ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا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 قَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِّن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ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 اِن كُنْتُمْ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قبلهم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 لبَيينَ لَهُ الذي يَخْتَلِفونَ فِيهِ وَلعَلَمَ الذيينَ كَفرَرون أَهُ كانَوا كَذِبِين إِ ماَا قَوْلونَ لشَيْءٍ إذَا أَرَدَنَاهُ أَن قَ لَكُم فَيَكُون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 تَفََ أُضلالهُ عَن اليمينِ والالشَّماء إِِسُجَّدَ للِلههِ وَهُم دَخِرُون وَلِلَّه يَسْجُدُ مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي الأْرضِ مِن دََّتِ وَالْمَلائِكَتُ وَهُم لا يَسْتَكبرِرون يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين. إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ ٱيَّاهُ فَرۡهَبُونَ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 تَالَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تِلْكَ الَّذِي لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم.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 أَوْ حَا رَبّكَ إلًَا نَّحلِ أَناتَّخِذ مِن الجِبالالِ بوتَون وَمِنَ الشَّجرِْ وَمِن يَعْرش ثَُّ كلُ مِن كلُّ الثَّمَرَاتِ فَسْلُ كيسُبُ لَ رَبِّكِ ذُلول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 ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم فَضَّلَ بَعْضَكُمْ فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَ الذيَّذينَ فُِّلُ بِر الدّ رِزطِهِمْ علىى مَا مَلَكَتْ أَمَانهُم فَهُم فِيهِ سَوَ أَفَ بِنعمَةِ اللَّهِ تَجَحَدُ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ذَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 وَأَلْقَوْنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ولا تسالوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عذاابُ عَظ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَْدِ اللهَّهِ ثمَمَنَ قَللَ إَِّ مَاعِدَ اللهَِّ هو خَيرُ َّكُمْ إِن كُتُمْ تَعْلَبُ مَا عدَكُم يَ فَدَ وَمَا عادَ اللهَّهِ بَُ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 لسانُ ال الذي يُْحِدونَ إلَيهِ عجمون وَهذاَا لِسَال نعَْب مُ ب إِ الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بآيات اللههِ لا يَهديهِمُ اللهَّ وَلَهُم عَذاابُ أَليم إِ ماَا يَفْتَركَذبَ الَّينَ لا يُؤمنِنونَ بآياتِ الله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 يَرْحَبُ الْكُفْرَ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ وَضَبٌّ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحِبُّوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 يَأتِهَا رِزْقُهَا رَغَدَم مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَت بِأَنْهُ مِل اللَّهِ فَأَذاقُهَ اللَّهُ لِباسَجُهِ وَالْخَوْف بِمَا كانَانوا يَصْنَع وَلَقَدجَ أَهُمْ رَسُول مِنهُم فَكَذذَّبُهُ فَأَخَذَهُم الْ العذاَب وَهُمْ ظَالِمُون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 ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله